Alif, م الكتاب وأخوتَ شابها الذيين بظوا بمزع فيت بعون م تَشبهها منن فتبيعون مرتَ شاب من المدةِ غ فتة ود بدء اَو تَرَوْنَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَتَمْشِي الرُّعَاةَ بِعَادَابٍ أَلِيمٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَامَضَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إلى الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى خريق منهم وهم معرضون لذلك من الملك تُعطي الملك आला